بسم الله الرحمن الرحيم يا سمين والقرآن الحكيم إن لمن المرسلين على فراق تنزيل العزيز الرحيم لتنظر am con وجعلنا من بني أيديهم شدعوا ومن خلقهم شدعوا فأوسيناهم فهم لا يبسرون وسوى وخشي الرحمن في الغيب فبشره بمغسرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونشب ما قدموا وكل شيء احسنه في امام مبين وضب له النسل اصحاب القريه المرسلون. اذ المرسلون تَغُومُ مَن تَذْنِ بِذَا نِصْيٍ فقالوا فَعَذَّلْنَا إليكم of وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم لإن لم t la cu na cũng وَ na cũng مَا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعظر لي فطرا ترجعون أتخذ من ما نبغي إلا شفاعتهم شيئا لا وَمَا يَمْلِكَ الْجَاهِلُونَ مِنَ الْعِلْمِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ أَلَسْتُ قَدْ للرحمن بضر لا تغن عن شفاعته بشيئا إن يريد للرحمن بضر لا تغن عن شفاعته بشيئا من الجنة قال يا ليك قوم يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما على قومه من بعده السماء وما إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليهم ما يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يحفظون وجعلنا فيها جنات من مخيم و بشرنا فيها من العيوب لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار في وكل في فلك يسبحون وايه لهم انا حمدنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم وإن نجأ نغلقهم فلا طريق لهم ولا هم يوقنون إلا رحمة النار ومتاعا لا حين يا قل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من, من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإلى أقل لهم أنفقوا مما رزقكم الله طالا لين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاق الله أضعمه إن أنتم إلا في الظنان مبين ويقولون متى هذا الوحد إن كنتم صادقين ما يروني وَإِذًا وَاحِدَتَ تَخْضُبُ وَهُمْ يَفْسِنُ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإله من الأجداد إلى ربهم ينشلون قالوا يا ولنا من بعثنا من مرطلنا هذا ما وعدا وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا قبل نفس ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم يشون فاسقون. هم وأزواجهم في ولاه على الحرائف مستجعون لهم فيها فاتهة ولهم ما يزبعون سلام قولا من رب الرحيم وامتادوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني أن لا الشيطان إنه لكم وأن اعبدوني هذا خراق مستقيم ولقد أضلنكم بجلا كثيرا أفلم تكون هذه الجهنم التي كنتم توعدون اشلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقسم على أفواههم وتكلمنا فيهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نجاق لطمسنا على أحيهم فاستبقوا الشراط فأنا يبقرون ولو نشاء لما تغنيهم على مكانتهم فما استطاعوا مبين ولا يرجعون ومن نعمره نلتفه في الخلق افلا يحسدون وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحص القول. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنت مصبرون فلا يحزنك قولهم إنا نحلم ما يحرون وما يخبرون يرى الإنسان أنا خلقناه من نطبة فإلى هو خفيم مبين وضرب لنا مثلا قال من يحيي العوام وهي ربين قل يقل للذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا أنتم منه توقفون أولئس الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ بقابر على قُمْ نَزِلْهُ وَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يقول لَهُ فيكون